شبكه ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم عليهم الريح العقيم ما تدعوا شيء أتت عليه إلا جعلته كالرعيم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتعوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصارقة وهم ينظرون فما استطاعوا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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتعاصوا به بل هم قوم طابون فتعل عنهم فما أنت بملون وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلق الجن